بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه المحاضرة الثالثة من شرح منظومة الآداب وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى فيما ينهى عنه من الأخلاق والأفعال في قوله وفحش ومكر والبذاء والبذاء خديعه وسخريه والهزء والكذب قيد هذا البيت اجتمع على اشياء محرمه منهي عنها وقد فصلها الشراح وبينوا ما يجوز منها وما يحرم لان هناك بعض الصور تستثنى من هذه المحرمات كما سيأتين في أبيات هذه المحاضرة. يقول رحمه الله تعالى وفحش يعني يحرم على كل مكلف على كل مكلف الفحش والفحش هو كل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. ولما قالت عائشة رضي الله عنها لليهود ما قالت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش ولا التفاحش أراد بالفحش التعدي في القول والجواب لا الفحش الذي هو من ردي الكلام الفحش هو التعدي يعني أن يتعدى الإنسان ويعني بالقول على غيره من الناس والتفاحش هو على وزن تفاعل قد يكون الفحش بمعنى الزيادة والكثرة التفاحش يعني يكون من طرفين على ظاهر وزن التفاعل والفحش قد يأتي بمعنى الكثرة والزيادة ومنه حديث سئل عن دم البراغيث فقال إن لم يكن فاحشا فلا بأس به فالفاحش هو الكثير الزائد وفي كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري يقول الفحش كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح ويذم وهذا تعريف جامع الفحش كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح ويذم ويدخل في القول والفعل والصفة يقال طويل فاحش الطول إذا أفرط في طوله ولكن استعماله في القول في الكلام يعني أكثر من الفعل والصفة والمراد بالفحش في كلام ناظم هو الكلام القبيح وقد جاء في سنن الترمزي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء إلا شانه يعني جعله يعني شيئا قبيحا وما كان الحياء في شيء إلا زانه وفي صحيح البخاري عن عائشة أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم السام ولعنة الله وغضب الله عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش وفي الصحيحين أيضا عنها رضي الله عنها أن راحتا من اليهود استأذنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السام عليكم فقالت عائشة رضي الله عنها وعليكم السام واللعنة فقال يا عائشة إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر قالت ألم تسمع ما قالوا قال قد قلت وعليكم يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يرد هنا يعني لا يزيد في اللعن والفحش والرفق كما يكون في الأشياء الطيبة أيضا يكون برد الشيء السيء على, يعني على قدره ولا يزاد في ذلك حتى يعني, يعني يتشفى الإنسان لنفسه ولهواه وفي رواية لهما أن عائشة رضي الله عنها قالت بل عليكم السام والزام فقال يا عائشة لا تكوني لا فاحشة فقالت ما سمعت ما قالوا فقال اوليس قد رددت عليهم الذي قالوا قلت وعليكم وفي لفظ مه يا عائشة يعني كف عن ذلك فإن الله عز وجل لا يحب الفحش والتفحش وأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وفي الرواية الأخيرة قالت عليكم السام والذام الذم يعني بمعنى الذم ورويا بالدال المهملة الدام بمعنى الدائم والسام هو الموت وفي رواية إنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن نجاب عليهم ولا يجابون عليهم يعني يستجاب ما قلنا فيهم ولا يستجاب لهم وفي شرح صحيح مسلم في هذا الحديث من الفوائد الانتصار من الظالم والانتصار لأهل الفضل ممن يؤذيهم لكن ذلك ليس يكون فيه الاعتداد الاعتداء الزائد ولا ولا الفحش والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه صرحا أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عرف كل ما نهى الله عنه فهو فاحش. وكلمة الفاحشة تستعمل أكثر في عرف العلماء. يعني خاصة دون غيرها من الكبائر. تستعمل في الزنا وفي اللواط. ولكن ليس ذلك هو مراد الناظم هنا فحش هنا يعني دخل فيه الفحش في الكلام لأنه كان يتكلم عن الغيبة والنميمة ويعم بمصطلحه الواسع يعم ذلك الأفعال والصفات وأكثر ما يطلق ذلك في الكبائر على فاحشة الزنا والواط وإن كان اللفظة يعني لها أكثر من استعمال لكن الأقرب من مراد الناظم هنا أن يراد بها التفحش في القول والاعتداء يعني فيه بالسبب ونحو ذلك قال رحمه الله تعالى ومكر يعني أيضا يحرم مكر وهو الخداع وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مكر لي ولا تمكر بي فمكر الله طبعا ورد في كتاب الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قال شيخ الإسلام من تيمية مذهب السلف وأئمتها السلف وإمة وإمة الأمة أئمة السلف أن يصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه برسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا يجوز نفي صفات الله التي وصف بها نفسه ولا تمثيلها بصفات المخلوقين. ولذلك أصحاب التأويل يقولون المكر هنا حيلة يتوصل بها إلى مضرة الغير والله عز وجل منزه عن ذلك فقالوا المراد به هنا أنه أوقع بهم استدراجا يعني سمي مكرا لأنه قوبل بفعلهم ولا يثبتون ذلك على حقيقته في حق الله عز وجل ونحن نقول أن هذه الصفات طبعا هي لا يستخرج منها أسماء لله عز وجل فلا يسمى الله سبحانه وتعالى بالماكر ولا بالساخر ولا نحو ذلك وإنما هي تدل على الكمال في سياقها الله سبحانه وتعالى قال يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم يخادعون الله وهو خادعهم وقال يسخرون منهم سخر الله منهم وقال ويمكرون ويمكر الله الله خير الماكرين نعم فهذا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى في مقابلة فعلهم والجزاء من جنس العمل وفي مسند الإمام أحمد وفي عند بعض أصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء في الجفاء والجفاء في النار البذاء أيضا البذاء هنا مما ورد في نص البيت البزاء الكلام البذيء الذي يستحي منه أهل الفضل وأهل الخير يعني بعض الناس يقول لك هو هو هذا القول يعني هل هو محرم أين النص الذي يحرم اللفظ الفلانية لكن في العرف العرف له دخل أيضا في هذه المسألة قد يكون العرف هنا في بلد مثلا من البلاد وبلاد المسلمين أن من يتلفظ بهذا اللفظ حتى ولو لم يكن لفظا يعني فيه قذف أو فيه سب صريح لكن لا يتلفظ به عمتا أهل الصلاحة أهل الإيمان إنما يتلفظ به أهل الفسقي يتلفظ به أهل الرزالة فينبغي أن يعني يستحيى, يستحيى المؤمن من ذلك ولا يتلفظ بألفاظ أهل الفسقي وأهل البذاء والفحش وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في رواية الترمذي بسند حسن الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبزاء والبيان شعبتان من النفاق شوف الحديث الحياء والعي العي اللي هو قال المنذري هو قلة الكلام يعني الإنسان عنده حياء وعنده قلة الكلام هذا شعبتان من الإيمان والبزاء والبيان البزاء هو الفحش في الكلام والبيان هو كسرة الكلام لكن تماهلوا ايها أيها الافاضل الأفاضل البيان إذا كان لبيان شرع الله سبحانه وتعالى وكان بالدعوة إلى الله عز وجل هذا فيه خير وفضل لكن لا يكون الإنسان يتكلم لأجل توسع في الكلام أو حتى يقال أنه فصيح أو أنه خطيب نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص فالبيان قال المنذري هو كسرة الكلام كما يفعل كثير من الخطباء يتوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله عز وجل يعني قيدها هنا بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى طيب خديعة أيضا ذكر من المحرمات الخديعة يعني يحرم أيضا الخديعة وتعريف الخديعة هي إرادة المكروه بالمسلم من حيث لا يعلم هذا تعريف الخديعة إرادة المكروه بالمسلم أن يريد الإنسان باخيه المسلم مكروها وهذا الإرادة من حيث لا يعلم يعني يأتي لها بوجه خفي حتى يوقعه في هذا الضرر وأصل الخدع هو إظهار أمر وإضمار خلافه يقال خدع الطريق أي فسد فكأن الخداع يفسد تدبير المخدوع ويقيل رأيه كأن الخداع يفسد تدبير المخدوع يعني الإنسان الذي يدبر نفسه ويرتب لنفسه أموراً هذا الخداع يأتي على غير ما يرتبه يعني فيه خيانة وفيه مفاجأة من حيث لا يعلم وهذه صفة المنافقين قال الله تعالى في حق المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا قال البيضاوي الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لتنزله عما هو بصدده يعني حتى تنقلهم الحالة التي هو عليها إلى حاله فيها ضرر والعياذ بالله فالمخادعة تكون بين اثنين وخداعهم مع الله عز وجل طبعا أيضا قال أهل التأويل أن الخداع هنا ليس على ظاهره والمراد مخادعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المؤمنون يعني من ينتسبون إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والخديعة هي أيضا لا تليق بالمؤمنين هذه من أخلاق المنافقين وقد تكون المخادعة من طرف واحد يعني كان المخادعة على وزن مفاعلة يعني أصل هذا الوزن المفاعلة يدل على طرفين فأقول مثلا فلان زيد يخادع عمرا يعني كل منهما يحاول أن يخدع الآخر لكن ممكن تأتي من طرف واحد كما قالوا مثلا المعاقبة يقول عاقبت اللص عاقبت اللص هنا عاقبت اللص ليس معناه أن اللص يعاقبني وأنا أعاقبه إنما المعاقبة من طرف واحد فمما قيل في قولي سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا يعني يخادعون الله يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل بهم ذلك هم لا يقدرون أن يوقعوا الخداع بجناب الله سبحانه وتعالى حتى وإن كادوا لأوليائه المؤمنين والخديعة لا تليق بالمؤمنين ليش؟ لماذا هذا الخلق لا يوجد عند أهل الإيمان لأنها تنافي النصحة وسلامة الصدور والمودة والمحبة وتنبت العزب بالله الإثم والبغية والغلة والحسد والحقد إذا عرفت أن الإنسان يريد أن يوقع بك الضرر وانك يتخفى لك ويتصيد لك الأشياء حتى يوقعك في الضرر هل هذا الإنسان تحبه؟ طبعا لا بد أن يوجد في صدرك شيء منه وأنك لا تأمن له أبدا وينبت في القلب الإثم والبغي والغل والحسد وهذه لا شك أمراض مهلكة لقلب الإنسان المؤمن الذي ينبغي أن يطهر من ذلك وان يكون مملوءا بحب الله عز وجل والخوف والرجاء والتفكير في أمور الآخرة والتوكل على الله عز وجل والسلامة للمؤمنين فهذا يتنافى مع كل ذلك وفي سنن ابن ماجه وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد وهذا حديث صحيح يعني أي الناس افضل أفضل الناس هذا أفضل الناس أن يكون تقي نقي ليس فيه غل أحد لا شوف النبي صلى لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد يا سلام وهذه اللي يبلغ بها الإنسان الدرجات العليا الدرجات العليا عند الله سبحانه وتعالى بسلامة الصدر ولا بغي فيه ولا غل ولا حسد حتى وإن كان يعني ليس عنده من النوافل الشيء الكثير ولا من الصدقات الشيء الكثير نعم فهذا أمر يبلغ به الإنسان درجة الصائم القائم ثم قال وسخرية والهزء يعني مما يحرم على المكلف كذلك السخرية والاستهزاء وبعض الناس يقول هما بمعنى واحد السخرية والاستهزاء وفي الحديث الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أتسخر مني وأنت الملك الحديث اللي هو الرجل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى أشياء وادخله الجنة فهو يخاطب ربه سبحانه وتعالى يقول أتسخر مني وأنت الملك أي أتهزأ بي قال الله تعالى لا يسخر قوم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم قيل في سبب نزول الايه ان وفد تميم كانوا يستهزئون بفقراء الصحابه مثل عمار وخباب وبلال وصهيب وسلمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين لما يرون من يعني قله حالهم ورثاثه يعني منظرهم و يعني نزل ذلك نهيا وتحريما للسخريه من المؤمنين و ولا نساء من النساء كذلك النساء من النساء قيل نزلت في صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قال لها النساء يهودية بنت, بنت يهوديين يعني لما استهزوا بها أنها يعني من أهل اليهود أو من بنات اليهود فنزل ذلك التحريم أيضا عند النساء فيعني انظروا هذا المجتمع المسلم الذي أراده الله سبحانه وتعالى يكون صافي القلب النساء مع النساء صافيات القلوب والرجال مع الرجال نفس الشيء لا يتهم فيه إنسان بباطل ولا يرمى بفواحش ويكون فيه حسن الظن لا يعني يضمر لإخوانه غلا ولا حسدا هذا هو القلب النظيف وإذا يعني أعانى الله سبحانه وتعالى عبده على مجاهدة نفسه في تطهير قلبه ونفسه وروحه فهذا هو النجاح والأمور الظاهرة على الجوارح يعني تكون أسهل من ذلك المرض الخفي والمستهزئ بغيره يرى فضل نفسه بعين الرضا عنها للأسف يعني دائما أو في الغالب ستجد الإنسان المستهزئ أو الساخر من غيره ستجده متكبرا لأنه يعني كأنه يرى نفسه راضي عن نفسه وأنه هو ليس عنده عيوب فتفرغ أن يسخر من غيره ويرى النقص ويحتقر غيره والعياذ بالله وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخزله ولا يحقره التقوى ها هنا هنا يشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام بحسب مريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله قال الحافظ ابن رجب رحمه الله المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص فيحتقرهم ويزدريهم ولا يراهم أهلا لان يقوم بحقوقهم ولا أن يقبل من أحد منهم الحق إذا أورده يعني الإنسان متكبر لا يقبل النصيحة من أحد ويرى لنفسه دائما فضلا على غيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وهذا أمر خطير جدا جدا جدا لو استحضر الإنسان هذا الحديث ما يعني استحقر ولا استهزى بأحد أبدا حتى وإن أراه في شر الأحوال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وهذا يا إخواني يدخل كثير من يعني أهل عند على كثير من أهل الدين وأهل الالتزام وأهل القرآن قد ينظرون إلى أهل المعاصي باحتقار يعني حتى أهل المعصية لا تحتقر لا تحتقرهم لا تحتقر أهل المعصية حتى ما كانوا عليهم من ال من يعني من ومن ترك الفرائض لا يعني بغي الإنسان أن ينظر إليهم بعين الشفقة وأن يدعوهم وأن يأخذ بأيديهم لا يحتقر نفسه ربما يحتقر الإنسان نفسه ويكون عند هؤلاء الناس من الخير ما لا يعلمه وربما يقبل الله سبحانه وتعالى من أحدهم ما لا يقبله منك ولنا يعني في السنة المطهرة وفي القصص أشياء يعني فيها عبر كمثل الرجل الذي غفر الله له لما سق الكلب وامرأة كانت بغي غفر الله لها سبحانه وتعالى لما يعني سقت حيوانا فالله سبحانه وتعالى له أسرار في خلقه عز وجل لا ينبغي أن تحقر إنسانا ولا أن تعيب عليه حتى لو كان من أهل العصيان فيكفي يكفي الإنسان من الشر احتقار أخيه المسلم فإنما يحقر أخاه المسلم لتكبره عليه هذا دليل وعلامة على الكبر أنه يرى نفسه أفضل من فلان والكبر من أعظم خصال الشر كما جاء في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق بطر الحق وغمط الناس غمط الناس يعني احتقارهم وغمط بطر الحق يعني ردوا الإيش رد الحق نعم وجاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الرجل لا يقول هلك الناس هلك الناس فهو أهلكهم هذه الكلمة أهلكهم رويت بفتح الكاف ورويت بالضم أهلكهم أو أهلكهم يعني رويت بالوجهين وفسره الإمام مالك رحمه الله أنه إذا قال ذلك معجبا بنفسه معجبا بنفسه محتقرا لغيره فهو أشد هلاكا ممن, ممن يسخر منهم ويحتقرهم وإذا كانت التقوى في القلوب فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فكثير من يكون له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا ويكون قلبه خرابا من التقوى وعلى العكس يكون من ليس له ذلك قلبه مملوءا بتقوى الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى أعلم بما في قلوب عباده وفي الحديث الذي رواه الامام أحمد بسند حسن حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بإيش بتقوى تفضله بتقوى فالتفاضل عند الله عز وجل بالتقوى لا الفضل لعربي على عجمي ولا للعجمين على عربي إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه إذا كان عمل الإنسان عمل يعني يدخله النار ولعاذ بالله ليس فيه عمال صالحة لا ينتفع بنسبه شيء ولو كان من أشرف الناس وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء الناس بنوا آدم وآدم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي لا لينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم أو لا يكون لو لا يكوننا أهون على الله من الجوع التي تدفع نتنا بأن فيها يعني هذا الحديث عبية الجاهلية اللي هي اللي هي الكبر والفخر والنخوة في أمور كثيرة جدا تدعو للكبر منها ان الإنسان يرى أن نفسه من عائلة أو من قبيلة أو من جنسية من الجنسيات هي أفضل من غيرهم. وينسى أنه مسلم والمسلم الآخر له حق عليه في الإسلام والتواضع له عدم الاحتقار فهذه من عبية الجاهليه يعني يمتلئ قلب الإنسان فخرا وكبرا بسبب ذلك ونبي صلى الله عليه وسلم توعد قال لا ينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم ربما يفتخر الإنسان بجده المسمى فلان ابن فلان ويكون فلان هذا والعاذ بالله من أهل النار كان رجلا مشركا أو كان رجلا فاسدا او كان رجلا مبتدعا ألي الله ليس على خير وينتسبون الناس إليه لأنه كان مثلا غنيا لأنه كان ذا مرتبة اجتماعية كبيرة كان رئيس قبيلة كان مش عارف إيش فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينتهي أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم هذا اللي بتفتخر به قد يكون فحم من فحم جهنم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان يعني هؤلاء الناس الذين يفتخرون بآبائهم ويجعلون ذلك سبباً للكبر والجوعلان هو يعني جمع جعل والجوعل هو يعني دويبة صغيرة يعني حشرة صغيرة معروفة يقال أنها أكبر من الخنف شديدة السواد وهذه الحشرة توجد كثيراً في مراحل البقر والجاموس وموضع الروس. يتولد غالبا من أخساء البقر ومن شأنها جمع النجاسة والدخارها ومن عجيب أمرها أنه يموت يموت هذا الحيوان أو هذه الحشرة من ريح الورد وريح الطيب يعني ولعزب الله يبقى في النتن ويبقى في الروث وإذا شم ريحا طيبة يموت منها ومن عادته أنه يحرس النيام فمن قام منهم لقضاء حاجته تبعه لأنه يشتهر الغائط والعزب لا والقاذورات فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه من يفتخر بذلك مثل هذه الحشرة التي تكون في القاذورات فكل من افتقر على إخوانه واحتقر احدا من أقرانه وأصحابه أو سخر واستهزأ بأحد من المؤمنين فقد باء بالإثم والوزر المبين ثم شرع تكلم عن الكذب فقال والكذب أو الكذب قيدي يعني يحرم الكذب لكن لا مطلقا بل أنه مقيد وقيده بالبيت الذي بعده قال بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكدي يعني كأنه استثنى من الكذب ثلاثة أمور فإنها جائزة بغير أحد ثلاثة مواضح الأول خداع الكافر الخداع قلنا هو إرادة المكروه بالإنسان من حيث لا يعلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حرب خدعة والكافرين جمع كافر من الكفر وضد الإيمان بحربهم أي في أمر حربهم وجهادهم وما يتوصل به إلى خزلانهم فالكذب والخداع لأهل الكفر في الجهاد والحرب هذا أمر مشروع لأنه يتوصل به إلى خزلانهم وإلى يعني هزيمتهم والموضع الثاني وللعرس يعني أيضا هي العرس بك بكسرس العين المراد بها امرأة الرجل ورجلها يعني كل منهما يسمى عرس والجمع أعراس يعني الرجل مع زوجته والمرأة مع زوجها والموضع الثالث وستتكلم عنه الآن أو إصلاح, أو إصلاح أهل التنكدي أو يكون الكذب أيضا لغير الإصلاح ذات البين أهل التنكدي بما يذهب وغر صدورهم ويجمع شملهم ويضم جماعتهم ويزيل فرقتهم يعني أيضا يجوز الكذب لإصلاح ذات البين إذا كان بينهما الشقاق والنزاع والإصلاح ضد الإفساد والتنكد معناه التعاسر يعني أصل النكد الشدة والعسرة وفي حديث الترمذي بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني دليل هذا البيت هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح الكذب إلا في ثلاث الرجل يكذب في الحرب والحرب خدعة والرجل يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما والرجل يكذب للمرأة ليرضيها بذاك قال ابن المفلح رحمه الله ويحرم الكذب لغير إصلاح وحرب وزوجة يعني الأصل فيه التحريم إلا في هذه المستثنات لكنها ليست مقيدة بهذه الثلاثة ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الضابط يعني ما العلا يقول ضابطه ضابط الكذب المباح أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح شوف الكلام الدقيق ضابط هذا الأمر أن كل مقصود محمود لكن بشرط لا يمكن التوصل إلى هذا الأمر المحمود إلا بالكذب أما لو أمكن التوصل إليه بغير الكذب فالكذب حرام فلا يباح الكذب إلا إذا كان هو الطريق الوحيد الموصل لذلك الشيء الطيب المباح ف وإن كان واجبا كان الكذب واجبا شوف تامل يعني حتى لو كان هذا الأمر هو الذي سأكذب لأجله هو أمر واجب شرعا ولا أستطيع أن أصل إليه إلا بالكذب فالكذب واجب فإذا لم أكذب صرت آثما يعني المسألة عكست ومرادهم هنا بهذا الإباحة يعني لغير حاجة وضرورة يعني لغير حاجة وضرورة يعني يكون طبعا محرم نعم فانه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل يعني مثلا إنسان وجد ظالما أو إنسانا معتديا أو إنسانا يعني كافرا يريد أن يقتل مسلما ولا يوجد سبيل إلى إنقاذ هذا المسلم إلا بكذب فهنا يجب أن يكذب إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد الذي سينقذ به ذلك المسلم وأيضا يعني ينبغي أن ترتكب أقل المفسدتين لدفع أعلى المفسدتين وهو أمر موافق للشرع الكريم وما جاء به من المصالح طبعا أيضا مما ذكروه طبعا في هذا الأمر طبعا هذا الأمر له شواهد وله أدلته المعروفة في السنة وفي السير المباركة في الجواز هذا الأمر وطبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في هذا الأمر أيضا من ذلك يعني طبعا نقول التلخيص لهذا الأمر أن الكذب مزموم على أصل أنه مزموم وفعله محروم ويباح لما ذكرنا من الأشياء طيب هذه الأشياء او هذه المواضع هل يكذب فيها صراحة ولا يكون فيه تورية أيضا هنا فيها خلاف يعني روى, روى عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على تحريم الكذب ابتداء وأن هذه فقط يجوز فيها التورية وبعضهم قال أنه يعني يجوز الكذب يعني صراحة في هذه المواطن في هذه المواطن والذي رجحه بعض الحنابلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين أو قال بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا وزاد مسلم قال عن أم كلثوم بنت عقبة قالت ولم أسمعه يرقص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث يعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل وزوجته وحديث المرأة زوجها والكذب في الحرب طبعا يعني المقصود منه أن يظهر من نفسه قوة والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها يعني كانه يتحدث عن شيء غيره ثم يفاجئ العدو والكذب للزوجة هو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه يعني يقول أنت مثلا أنت أجمل الناس أنت أفضل امرأة في الدنيا أنت كذا هذا يجوز لاستدامة بذلك الصحبة والموده وأن يصلح, بها أن يصلح بذلك خلق هذه المرأة ربما المرأة حتى لو كان عندها عيوب لكن تريد أن تسمع ثناء عليها أو تريد أن تسمع أنها لها منزلة كبيرة عند زوجها فيكون ذلك سبب لإصلاحها وأنت يعني تعتدل في بعض الأمور التي فيها إعوجاج وأيضا مسألة كذب الزوج للزوجة يعني الظاهر إباحة إباحة ذلك لهما معا وليس للزوج فقط لأنه المقصود به الإصلاح فكذلك المرأة تقول ذلك مثل ذلك لزوجها وبعليها وهذا أيضا أدعى أن يكون زوجها يعني حريصا عليها وعلى مصلحتها أنه يعلم أنها تكن له مرتبة عالية أو أنها يعني تبالغ في تمسكها بذلك الزوج، وقدرو أن رجلا في عهد عمر قال لزوجته نشدتك بالله نشتك بالله هل تحبيني؟ يروى أن رجل قال لزوجته في أيام عمر رضي الله عنه نأشدها بالله هل تحبيني؟ فقالت أما إذا نشدتني بالله فلا يعني قطع القسم بالله لا ما يعني لا أحبك. فخرج الرجل حتى جاء إلى عمر رضي الله عنه فأرسل عمر إليها فقال أنت التي تقولين لزوجك لا أحبك فقالت يا إمر المؤمنين نشدني بالله أفأكذبه أفأ أو أفأكذبه يعني هل أكذب هو يعني كأنه استحلفني بالله فقال نعم أكذبه ليس كل البيوت تبنى على الحب ليس كل البيوت تبنى على الحب ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان وهذا أمر مهم أخوان جد قد يكون الزوج والزوجة بينهما من خلافات ويبغضان أشياء من أنفسهما لكن هناك عشرة أيضا بالمعروف حتى لو لم يوجد الحب الذي ينبغي أن يكون في الوضع الطبيعي والكذب بين اثنين أو قبيلتين أو أكثر هو أن ينمي على أحدهما إلى صاحبه خيرا ويبلغ خيرا وإن لم يكن سمعه منه يعني ممكن اثنين بينهما خصام سواء كانوا أخوين أو صديقين أو جارين أو اثنين في العمل فأحدهما يتكلم عن الآخر أو يسب عليه في عدم وجوده لا ينبغي أن تنقل ذلك إلى الرجل الطرف الآخر لكن هنا إذا رأيت من ذلك ونقلت خلاف ذلك للطرف الآخر فقلت, فلانا فقلت أن فلانا يسني عليك وأن فلان يمدحك وفلان يحبك هذا أيضا من الجائز لأنه يراد به الإصلاح فيبدل الكلام القبيح بكلام خير نعم هذا هو المراد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا نعم هنا طبعا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه جواز الكذب في الصلح حتى بين الكافرين يعني وقال بين اثنين عموما لأنه بين الرجلين وبعض وفي رواية أخرى أنه بين المسلمين فقط يعني يحمل ذلك على المسلم فبعضهم يعني خصص ذلك بأهل الإسلام وظاهروه طبعا أنه يجوز للصلح بين الكافر والمسلم لحق المسلم كالحكم بينهما وبعضهم يقول يمنع ذلك إذا كانوا كافرين وجوازوا بين كافر ومسلم يعني بعضهم لا يفرق أبداً وبعضهم يقول مسألة خاصة بالمسلمين وبعضهم يفرق يقول إذا كان بين كافرين يمنع أو إذا كان بين كافر ومسلم يجوز قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مدارات الرجل امرأته او صلاح, أو صلاح بين اثنين او دفع مظلمة مراده بين اثنين مسلمين او مسلم وكافر كما فسره بعض العلماء طبعا يا اخواني هذه الثلاثة قلنا ان الضابط اللي ذكره ابن الجوزي انه كل ما فيه مصلحة ومقصود محمود ولا يتوصل بذل الى ذلك الا بالكذب فهو جائز يعني ليست المسألة خاصة على هذه الثلاثة بل يقاس عليها ولذلك هناك أشياء قد تكون أولى في في معنى هذه الثلاثة مذكورة أو أولى منها مثلا مثلا إنسان كذب ليستر مال غيره عن ظالم إنسان ظالم معتدي سيعتدي على مال مسلم فكذبت لأجل أنك تخفي ذلك عنه إنكار المعصية للستر عليه إنسان ارتكب معصية لكنه مستور الحال ليس إنسان مجاهرا بالمعصية فسترت عليه وقلت لا أعلم عنه شيئا رغم أنك عرفت عنه ذلك فالستر أولى وان يتوب بينه وبين الله عز وجل وفي كل ذلك يدخل في دفع المضرة يدخل في دفع المضرة وجلب المصلحة إيه نعم وفي طبعا حديث هنا في سويد بن حمضرة قال خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا فحلفت أنه أخي فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت المخل المسلم وأخو المسلم يعني حلف أنه أخوه رغم أنه ليس اخوه في النسب إنما قصد به أخو الإيه الإسلام حتى يعني يمنعه من العدو و بعضهم يقول يعني يعني يعني أن الإنسان لا يتجرأ مباشرة على الكذب بل يذهب إلى التورية أو التعريض ما أمكنه حتى لا تعتاد نفسه عن الكذب ولذلك إخواني هذه المسألة يعني تحتاج إلى دقة الإنسان ليس يفتح الباب على مصراعيه يقول يجوز الكذب فيكذب لا الأصل أنك تنظر في هذه المصحة إذا أمكن أن تقضى هذه المصحة بدون كذب فهو المتعين طيب ليس فيها إلا الكذب طيب كذب أو تعريض لو كان أمكن التعريض فهو أيضا المقدم لا يلجأ إلى الكذب إلا في الضرورة التي لا يندفع بها هذا الضرر إلا به أو لا تجلب المصلحة إلا بها وأما حديث ان إن في المعاريض لمندوحة لمندوحة عن الكذب على من الكذب هذا حديث ضعيف لا يثبت والمندوحة معناها الفسحة والإيه؟ والاتساع يعني الإنسان له فسحة أن يعرض يعني يريد بلفظه خلاف ظاهره هذا معنى التعريض يعني مثلا يقول لك مثلا هذا أخوك أقول نعم أخي وهو اقصد به الأخ في الدين ممكن أيضا تدل قول السقف وتعني به السماء الفراش تعني به الأرض وهذا طبعا مستعملة في اللغة العربية لكن هذه ليست هي متبادرة من الظاهر يقول لك مثلا انظر إلى هذا الوتد أقصد به الجبل الله صلّى سبحانه, وت... سبحانه يقول وج... والجبال أوتادم وباللباس يعني به الليل وبالنساء الأقارب وبالنساء الأقارب وبالبالبالإيش وبال... ب... يعني بنحو ذلك يعني مما ورد في اللغة وفي ال... وفي الشرع يعني فيها معاني كثيرة هذا لو يعني اضطر الإنسان إلى اللجوء إليها قبل أن يعني يخوض في الكذب الصريح. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يسرني أن لي بما أعلم من المعاريض مثل أهلي ومالي يعني المعاريض هذه مكسب ان الإنسان يلجا إليها ويستعملها حتى لا يقع في الكذب الصريح قال النخعي رحمه الله لهم كلام يتكلمون به إذا خشوا من شيء يردون به عن أنفسهم طيب ما هو تعريف الكذب؟ تعريف الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه الإخبار عن شيء على خلاف ما هو عليه ولا يشترط أن يكون متعمدا أما التعمد فهو شرط شرط في الإثم أنت ممكن تخبر عن شيء لا يعني ليس كما هو في الواقع لكنك لا تقصد ذلك فلا تكون آثما حتى لو كان الكلام نفسه كذبا وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع وهناك اليمين تسمى اليمين الغموس وهي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه وهي ليست فيها كفارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتباوأ مقعده, مقعده من النار نعم آآ طبعا آآ أيضا آآ يعني آآ قالوا العلماء أن, أن هذه اليمين في يمين طبعا يكون الإنسان صادق فيها هذه لا كفرة فيها إجماعا وفيها ما يتعمد الكذب فيه فهي اليمين الغموس وفي يمين ثالثة هي اللي فيها اللي فيها ما يظنه حقا فيتبين بخلافه اللي هو عدوها من لغوي, الإيش من لغوي اليمين نعم وهناك قسم يظنه الإنسان حقا، فيتبين بخلافه لا كفرة فيه الذي عدوه من لغو الأيسر من لغو اليمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النار وما زال العبد يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة رجلين أتياني قال الذي رأيته يشق قيه فكذاب يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة وهذا أمر يا أخواني في غاية الخطورة <تصفيق> نجد الآن ما أسهل وصائل التواصل الاجتماعي يعني ينشر الإنسان خبرا كاذبا فيسمعه المئات بل الألاف بل حين الملايين وهذا إذا كانت الكذبة يعني لا أجد أولا مما يطلق عليها أن الكذبة تبلغ الأفاق كما يوجد الآن هذا شيء سبحان الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث ونحن نشاهد ما نراه من انتشار الأخبار بسرعة عن طريق هذه الوسائل فليتقي الإنسان المسلم فيما يكتبه وفيما ينشره فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسب على ذلك إذا نشر كذبا أو شيئا فيه معصية أو سبا أو قذفا أو نحو ذلك وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وفي رواية وإنصام وصلى وزعم أنه مسلم وفي, وفي حديث الإمام أحمد بسند صحيح لغيره من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا يعني كمال الإيمان أن تترك الكذب في كل شيء حتى في المزاح وفي المراء وايضا في حديث الذي راه أبو يعلى بسند صحيح لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب ويدع المراء وإن كان محقا وجاء في السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له حتى في الضحك وهذا أمر من مداخل الشيطان الكبيرة أن يجعل الكذبة داخلا في المزاح، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم والعاذ بالله نصع الله السلام قال شيخ زان شيخ يعني كبير ذهبت شهوته ويزني والعاذ بالله وملك كذاب ملك كذاب يعني الملك هو أصدق يعني هو الذي يسعى لمصالح الراعية فما بالك كان كذابا قال وعائل مستكبر إنسان فقير يعول لكنه مستكبر لا يوجد سبب يجعله يتكبر على الناس ورغم ذلك يستكبر نسأل الله السلام وفي البزار مسند البزار بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم سلاسة لا يدخلون الجنة الشيخ الزاني والإمام الكذاب والعائل المزهو المزهو المعجب بنفسه المتكبر يعني الفقير الذي يتكبر على الناس وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا وفي رواية إثما وفي رواية بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع ففي هذا الحديث أن من فعل ذلك وقع في الكذب المحرم فلا يفعل ليجتنب المحرم فيكون من فعل ذلك عمدا فقد تعمد كذبا وفيه الزجر عن التحديث بكل ما سمع وهذه خصلة غير جيدة يعني حتى لما تجلس مع رجل تريد أن تعرف الإنسان يعني ما هو حكمته وعقله واتزانه إذا وجدته يحكي كل شيء ستعرف أن هذا إنسان خفيف ليس عنده من الحكمة ما يتعقل بها يعرف ما يقوله وما يمسك عنه فإنه طبعا يسمع في العادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب كذب لاخباره بما لم يكن قال بعض الحكماء من خاف الكذب أقل المواعيد شوف حتى الإنسان خشيت أن يقع في الكذب يعني نفسه صارت منصابقة بصبغة الصدق يقل أن يعد الناس لأنه قد يعد الناس وتحصل الله طارق فلا يستطيع الإيه الوفاء بذلك فلا يعطي تحديداً للموعيد حتى لا يقع في ال في في خلف الموعد وقيل أيضا أمران لا يسلمان من الكذب كسرة المواعيد وشدة الاعتذار لما تجد إنسان يع ياعد ناسا كثيرين وهو كثير لنشغال ستجد أنه سيقع في في خلف في خلاف المواعيد وشدة الاعتذار كل ما يحدث شيء يعتذر مرة ومرة ومرة ستجد أن هذا الاعتذار ممكن يوقع في الكذب ربما يذكر أشياء لم تحدث حتى يعني ولتمس له العذر وطاف ابن عمر رضي الله عنهما بالبيت وصلى ركعتين فقال له رجل من قريش ما أسرع ما طفت وصليت يا أبا عبد الرحمن يعني فعلت ذلك بسرعة فقال ابن عمر أنتم أكثر منا طوافا وصياما ونحن خير منكم يعني تكلم عن الصحابة رضي الله عنهم يقول نحن نلتزم صدق الحديث وأداء الأمانة وإنجاز الوعد يا سلام انتبهوا أخواني الأحباب والله العظيم هذا فهم لدين الله عز وجل فهم عال جدا بعض الناس يفهم دين الله سبحانه وتعالى كسر الصيام ونوافل وهذا شيء خير وطيب لكن شوفها يقول نحن خير منكم بايش يقول نلتزم صدق الحديث لا انت اد الفرائض وما تستطيع النوافل لكن كن صادقا لا تكن كاذبا اد الامانه لا تكن خائنا انجز الوعد لان هذه صفات منافقين آية المنافق ثلاثه وقال الحسن البصري رحمه الله لا تستقيم امانه رجل حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه وقال بعض الحكماء من عرف بالصدق جاز كذبه شوف الكلام من عرف بالصدق جاز كذبه يعني قد لا يسلم الإنسان من الكذب سواء كان يعني في حالة الجواز أو أخطأ زل لسانه لكنهم قالوا ومن عرف بالكذب لم يجوز صدقه يا سلام. من عرف بالكذب إنسان عرف أنه يكذب كثيرا حتى لو وقع في ضرورة وأراد أن يصدقه الناس لا يصدقونه وقال لقمان مما روي عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه يا بني احذر الكذب فإنه شهي كلحم العصفور من يعني من اعتاده يكون بالنسبة له شيء خفيف وشهي يقول من أكل منه شيئا لم يصبر عنه العاذ بالله فالكذب هو حرام ولكنه من الصغائر في المعتمد ما لم يكن كذبا على الله أو على رسوله أو رمى بفتنه فكبيرة من الكبائر فحكمه يختلف بحسب ما كذب فيه والكذبة التي تبلغ الآفاق ليست كالكذب التي تكون على رجل أو على أحد من الناس لكن الأولى والسلام أن يحفظ المسلم لسانه من هذه الآفة الخطيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر السنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة وقلوبنا من الرياء ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وجزاكم الله خيرا ونكون بهذا قد وصلنا إلى إنهاء هذه المحاضرة الثالثة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته